مِنَّ அம முலிமு மின் فَأَوْجَزَ وَأَمَّا الَّذِينَ قَالُوا نَفَقَنَا لِلْجَنَّةِ مَا أَفَاوَى وأن له تقاموا على قربي وأن المساجد لله فلا تدعو مر الله أحدا وأن لو استقاموا على فِي قَصْلَ اسْقَيْنَا بِمَا أَنذَقُوا مِمَّنْ تَنَوَّمَ فِي جَوْمِ وأن المسايد لك